بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تفكروا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله, واتقوا الله إن الله سميع حليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لك ولا تجاروا لهم بالقول فجار بعضكم لبعض أن تشبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين انتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغبرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعكلون ولو أنهم شبروا حتى تفوج إليهم وكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاشق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيركم في كثير من الأمر لعبدتم ولكن إن الله حبب إليكم الإيمان وزيمه في قلوبكم الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَتَصَرَّى عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْإِشْيَاعُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ بَغْلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن دعت إسلام ما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تخينيها إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إقوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم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 ومن لم يتغف أولئك هم الصالحون يا أيها الذين آمنوا اتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن حذن ولا تجسسوا ولا يغتفت عدكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم ميتا فكرهتموه وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَارِكٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَلَقَنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ثَأرَتُونَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنَّا ذَلَّلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لِيَعْلَمُ تَقْدِيرَهُ قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيروا الله ورسوله لا يرتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم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 يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِخْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ فَتَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ